يَعضُكُم اللهَّهُ أَنْ تَعودُ لِمثلِهِ أَبَدًا إن كُنتُم مُؤمِنين وَيبَيين اللهَّ لَمُآياتِ واللَّهُ عَليمٌ حَكِيم إِ الذيينَ يُحبّونَ أَ تَشعَ الْ الفَاحِشَةُ فِي الذيينَ آمنوا لَم عذاابٌ أَلمُ فِي الدُّنْييا والآخِرَ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 الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرأون مما يقولون لهم مغفرته ورزق كريم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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو آبائ بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائ بعولتهن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 لا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ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 ولله ملك السماوات والارض والى الله النصير الم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء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 واللهَّهُ خَلَقَ كُلَّدَ بَّتِ مِ فَمِنْهُم مَْ يَمْشي عَى بَقُنِهِ وَمنِنهُم م يَمْشيِي على رِجَلَيْنِ وَمِنْهُم وَمِنْهُمْ مَيْ يَمْشي على أَربَ يَخْلُقُ اللهَّهُ مَا يَش إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ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 وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون فأولئك هم الفائزون وَأَقَسَموا بِاللهَّهِ جَهْدأَمانَانِهمم لإِنْ أَمَغتَهُمْ لا يَخْرجَُّ قُلَّ تُقَتْ لِمطَاعةُم النَعرُوفَ إِ اللهَّه قَبيرُم بِماَا تَعملون قُلْ أَطيععوا اللهَّه وأأَطِيعُ الرَّسُول فَإِن تَوَّ فَإِنَّ ماَا عَلَيْهِ مَا حمِّ لَ وَعَلَكُم ماَا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 لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم نار وماواهم نار ولبئس النصير يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات مِن قَبْلِ صَلاةِ الفَجرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلاةِ العِشاءِ ثَلاثُ أَعْراضٍ لَكُمْ لَيسَ عَلَيكُم وَلا عَلَيهِم جُنَاحٌ بَعْدَهُم وَوافُونَ عَلَيكُم بَعضُكُم عَلى بَعضٍ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 والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بذينه وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم